Ma go vi min na menahi Ka go ka masa fudu min In yakulun illa kebiba Falعلك bاخعu napsa ka'ala حديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّنَا مَجْعَلُونَ مَا عَلَيْهِ زَكَاةً جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرَقَدُوا فِي فِيفَقُونَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَأَعِنَّا ظل على عذني فيك في سني نعدا ثم فعلنا هم من لم يرد الحزن بيني نحن نخص عليكنا ما انذر الحق ان انغم a <laughs> po po